موقع رياض القرآن يقدم, يقدم الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أياك نعبد وأياك نستعيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال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 وتلك الْجَنَّةِ التي لِّلْمُتَّقِينَ بما كنتم مَّقَامٌ لكم فيها فَٰكِهَةٌ كثيرة, كَثِيرَةٌ منها لَّكُمْ فِيهَا المجرمين كَثِيرَةٌ عذاب تَأْكُلُونَ خالدون إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم ونادوا يا مالك يقضي علينا ربك وما ظلمناهم ولكن كانوا هم ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون